ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتهيل زله قدم بعد ثبوتها فتذوقوا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَنُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاسْ